ونستوحي منها الصواف لقد كان لكم في رسول الله أصوات حسنة وقرأنا في الأسبوع الماضي كيف أعزل الله الإسلام بإسلام حمزة وبعد ذلك بثلاثة أيام أسلم عمر رضي الله عنه فخرج الصحابة في صفين من دار الأرقم بن أبي الأرقم إلى الكعبة المشرفة صف فيه حمزة وصف فيه عمر رضي الله عنه فاغتاط من ذلك قريش واشتد أذاهم وتطاولوا على الصحابة وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف فناصره عمه أبو طالب وأيده فيما هو عليه واجتمعت قريش وقالوا لأبي طالب إنك تعرف ما أحدثه ابن أخيك فينا من فرقات وتشتت وتفرق بين الرجل وأهله بين الرجل وزوجته وبين الابن ووالده وسفه احلامنا منا، ونال من الهتنا فنريد ان تكفع عما هو فيه وإلا فستتحمل انت نتيجة ذلك إلا ان النبي عليه الصلاة والسلام صمم على دعوته وصمم على الإعلان على بيان الرسالة التي نزلت إليه من السماء فجاءوا مرة ثانية إلى أبي طالب وقالوا له كلاما حبوا أن يكون مقنعا وارادوا له وظنوا أنه سيوافق عليه قالوا أنت عندك ابن أخيك هذا وقد فعل ما فعل فنريد أن نعطيك شابا من أحسن شباب قريش وهو عمارة ابن الوليد أنت تحافظ على ابن أخيك وتريد حياة ابن أخيك لك بدل الرجل رجل آخر سنأخذ ابن أخيك ونعطيك بدله عمارة ابن الوليد وقد مر بنا بأن عمارة من أحسن فتيان قريش حيث أرسلوه مرة إلى النجاشي كما مر بنا فنريد أن تعطينا ابن أخيك ونسلمك عمارة فقال, علي فقال أبو طالب سبحان الله تعطوني ابنكم لأجل أن أربيه لكم وتأخذون ابن أخي لأجل أن تخفروا هذا والله لا يكون تريدون مني أن أربي ابنكم وهو عمارة ابن الوليد وتأخذون ابن أخي لقتله هذا لا يكون قالوا إذن ستتحمل النتيجة وسيكون الثمن غاليا فقال على فقال أبو طالب للمصطفى صلى الله عليه وسلم أنت تعلم ما يقولون وما سينالونه فإنهم أخذوا عليك أنك تسفه الأحلام وتنال من الآلهة فقال يا عم يا فأعوض ونتيجة لذلك سأتحمل أنا وأنت ما لا طاقة لنا به يقوله أبو طالب. فقال يا عبد كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم والله لو وضع القمر في يميني ووضع الشمس في يساري وأترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه فقال عم. إذن استمر على ما أنت عليه والله لن ينال منك بأذى وأنا على قيد الحديد فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام المحاولة الأولى من قريش باءت بالفشل قالوا عطنا أعطنا ابن أخيك ونعوضك بدلا عنه بعمارة ابن الوليد هذا ما نجح قالوا إذن نبنعقد اتفاقيا وكتبوا وثيطة ووضعوها في الكعبة ألا نجلس معهم جميع بني هاشم من يؤيد مصطفى صلى الله عليه وسلم من يؤيده من مسلم أو كافر من كان على دينه ومن كان على غير دينه ممن يؤيده ويناصره كعمه أبي طالب لا نجلس معهم ولا يجلس معهم لا نزوجهم ولا يتزوجوا منا لا نبيع عليهم ولا نشتري منهم مقاطعة من جميع جميع ما تحمله هذه الكلمة من معنى. فدخل بنو هاشم في الشعر واستمروا على ذلك ثلاث سنوات لا يمكن أحد يبي عليهم ولا يمكن أحد يشتري منهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم ولا يجلس معهم ولا يجلسون إليه مقاطعة فيها أشد أنواع الظلم والطغيات إلا أن حزب الله صمدوا على عقيدتهم وصمدوا على التوحيد وصمدوا على ما هم فيه من إفراد الله بالإبان استمروا على ذلك ثلاث سنة حتى أدنى الله عز وجل بنقض الصحيفة كما سيأتينا إن شاء الله حينما قالوا هذه جاعرة هذه ظالمة قال أبو جهل كلام أبرم بليل حصل التشاور فيه وأبرم بليل وهو حقيقة أبرم بليل فتم نقض الصحيفة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله نعم بسم الله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طالب هو عم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد عاش المصطفى عليه الصلاة والسلام في كنف عمه أبي طالب. وأبو طالب هذا هو أبو علي رضي الله عنه والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام يا عم عندما أدركته الوفاة قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكان عنده من صناديد الكفر والطغيان والظلم فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله يقولاني له أترغب عن ذلك عبد المطلب ما قالوا ترغب عن ديننا أو ترغب عن الكفر أو ترغب عن الطغيان لأنه معروف أنه كفر وظلم وطغيان وهو دين الشرك لكن أرادوا أن يثيروا الحمية في نفسه أشرب عن ملة عبد المطلب يعني عن مل ملة أبيك وجدك فكان آخر ما قال هو يعني نفسه على ملة عبد المطلب نعم ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد أمره ويقوى ورأوا ما صنع أبو طالب رأوا ما صنع أبو طالب لأن أبو طالب لا يرضى أن يناله أحد بأدى وأبو طالب من شيوخ مكة ورجالها المعدودين يناصر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يقبل من أحد أن ينال منه حتى أنه لما خاف عليه لما خاف عليه أن يغضي ربه أحد في الليل كان يهيئ له فراشا ويقول يا محمد نم بهذا الفراش حتى إذا مر أحد أو سمع أحد أين فراش محمد هذا فبعد أن يمضي وقت من الليل يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم من الفراش ويطلب من أحد أبنائه أو أحد إخوته أن يناموا على نفس الفراش لأجل إذا حصل غدر لا يكون بالمصطفى وإنما يكون بهذا النائم على الفراش وهذا من مناصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأوا ما صنع أبو طالب به مشوا إليه بعمر. مشوا إليه بعمر ابن الوليد. مر بنا قبل قبل أسابيع بأن عمر ابن الوليد من رجالات أو من شباب قريش المعدودين. حنكة ورأيا ودراية. وهيئة وإنداما حتى أنهم اختاروا عندما أرادوا أن يرسلوا سفارة إلى النجاشي في عرض الحفصة اختاروا عمار ابن الوليد فهو من أنبل شباب قرش شباب قرش قالوا يا محمد هذا ابن أخيه اللي فرق جمعنا وشتت شملنا وفرق بين الرجل وأبنائه وفرق بين المالك والرقيب وفرق بين الزوجة وزوجها وصفأ أحلامنا نريد استلمنا إياه وأنت بدل ما نأخذ منك هذا فقط نسلمك بدله عمار بن الوليد يكون عمار بن الوليد عندك قال سبحان الله تعطوني ابنكم لأجل أنه ربيه لكم وتأخذون ابن آخي لأجل أن تقتلوه هذا والله لا نعم فقالوا يا أبا طالب هذا ألهد فتى في كريسي وأجمله أجمل فتى وأقوى فتى وأنبل فتى فيه النخوة والشهامة والشجاعة وإلى آخره ما عندنا آخر من هذا اللي هو عمر من البوليس فخذوه لك واعطنا هذا الذي صبغ أحلامنا وفرق جمعنا وشطت شملنا لنا نعم هذا أن أدفع في قريش وأجمله فخذه وادفع إلينا هذا الذي خالف علينا شوف العبارة عبارة وادفع علينا هذا الذي خالف دينك ودين شوف التعبير التعبير أرادوا أن يستجيب لهم وأرادوا أن يثيروا فيه الحمية للآلية. هذا الذي هذا الذي خالف دينك ودين آبائك لم يقول لم يقولوا خالف ديننا. لو قالوا خلف ديننا قال دين رأيكم أنتم مدينون أو دين آبائنا قال كذلك حباكم ماردون. لكن قالوا خالف دينك أن ودين آبائك فلا تتركوا يعبثوا هكذا وإنما قل. هذا الفتى وهو عمارة بن الوليد وأعطنا من خرج عن الجادة لأجل أن نستريح منه هبا لهم وخسارة نعم هذا الذي خالف دينك ودين عابائك الآن واضح الفرق بين التعبير لو قالوا خالف ديننا ودين عابائنا أي وقد قالوا خالف دينك ودين أباك. الآن لاحظوا الفرق بين التعبيرين. واضح الفرق أو لا؟ نعم. ففنقتله. فإن فإنما هو رجل, رجل برجل أخذنا منكم واحد من سلمك وداروا نعم. فق فقال بسمة بسمة طلبتهم. قعدونا أو تعطوني ابنكم لأربيه لكم. وأعطيكم ابني لأجل أن تريقوا دمه وتقتلوا بئس ما طلبتم نعم. فقال بئس ما تسومونني توطونني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه فقال المطعم بن عدي بن نوفل يا, يا أبا طالب لقد أنصفك قومه رجل برجل هذا كلام المطعم والمطعم يعتبر من كبار القوم نعم فقال مطعم بن عدي يا ابا طالب قد سفك قومك وجهدوا على التخلص منك بكل طريق قال والله ما كل طريق طلبنا منك ان تكف عنا ما يقوله ابن اخيك ولم تفعل طلبنا منك ان تمنعه ولم يفعل طلبنا منك التخلص منه ولم تفعل اخر شيء جبنا لك واحد فيه القوة والشجاعة والشهامة والجمال وهو عمارة ابن الوليد لك وأعطنا بدلا عنه هذا الذي صفى أحلامنا وخالف دينك ودينها بأسنى. قال بأس ما قلب تعطوني ابنك لأربيه وتأخذون ابني لقتله هذا الذي هو المطعم قال لقد أنصفك هذا فيما يبدو له نعم من فكره القاصر فقال والله ما أنسبتموني ولكنك, ولكنك أجمعت على خذلاني فاصنع ما, ما بدى للمطعم ابن عدو ولكنك أجمعت على خذلاني فاصنع ما بدى لن أسلمكم ابن عقيم ولم تنالوا منه بأذى ما دمت على ولم تنالوا منه بأي أذى ما دمت على قيد الحياة فسنعوا ما بدالك والشيء اللي يمكن عمله يعملوه لن مسلمه لكم ولن يدع ما هو فيه. نعم. وقال أشراف مكة لأبي طالب إما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه. خلي بيننا وبينه ونحن ننهي الموضوع. نكفيكه ونخلصك. نعم. فإنك على مثل ما نحن عليه. على مثل ديننا لم توافق. أنت أقرب الناس إليه لم توافقه على ديننا فخلي بيننا وبين لأجل أن نريحك منه هذا كلام كبار القوم من أهل الظلم والطغيان نعم. فإنك على مثل ما نحن عليه أو إجمع على حربنا أو إجمع يعني تتحمل سكلنا نكون صفا واحدا ضدك ولن تستطيع ان تعمل معنا شيئا فانا لسنا بتاركي ابن اخيك على لا نتركه هذا. على ما هو عليه فانا لسنا بتاركي. نعم. فانا لسنا بتاركي على هذا حتى نلكه و... او يخف عنه اما الهلاك واما انك تعطينا عهدا ومواثيقا ان يكف عن هذه الدعوة التي تفرق بين الرجل وعهله وبين السيد وعبده وبين الأخ وأخيه لا بد من أحد أمرين إما أن نغلك وإما أن يكف لا هواتف في الأرض نعم فقد طلبنا التخلص من حربك بكل ما نظن أنه يخلص. يعني سلكنا عدد من السبل قلنا امنعه قلنا في صفه في صفنا لأجل أن تمنعه لقدرتك عليه. قلنا سنسلمك عمارة من الولي. يعني عتينا بجميع ما يمكن فعله ولم يتم. فالآن بقي أمامنا خيارين إما أن يهلك وإما أن يقف. لا هو عادة ولا مساومة. فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قال إن قومك جاءوني وقالوا كذا وكذا نعم فقال له يا ابن أخي إن قومك جاءوني وقالوا كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك فأبق علي وعلى نفسك لأنها ستكون خار لا أستطيعها لا أتحملها بأبقى علي العم يقول الكلام هذا وعلى نفسك نعم بابق علي وعلى نفسك ولا تحمل ولا لي ما تحمل لي ما لا أطيق أنا ولا تطيق عن لأن القوم كلهم أجمعوا على هذا إما أن نكو إما أن يقتلوك وإما أن تكو ولن أسلمك لهم للقتل وإنما وأنا لا طاقة لي بحربهم. أبقى على نفسك ولا نفطر أو نفطر لشيء لا أستطيعنا لا أنا ولا أنت ولا تحملني ما لا أطيق أنا ولا أنت فقفف عن قومك ما, ما يدعون من أولي أولي نعم فقال صلى الله عليه وسلم والله لو وضع الشمس في يميني والله لو وضع الشمس في يميني والقمر, والقمر في يسار ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله عز وجل. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم والله لو وضع الشمس في يميني والقبر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبي أو, أو أهلك أو أهلك في طلبي. فقال أمضي على عمرك فوالله لا أسلمه يعني سر على ما أنت عليه ما دمت على هذا العزم. وما دمت على هذا التصميم والقناعة الكاملة بما أنت عليه فاستمر فوالله لن أسلمك ما دمت حيا. نعم. ودع أبو طالب أقاربه إلى تسر إلى تسر فيه فأجابه فأجابه بن حاسم وبن المطلب غير أبي لهب. نعم. وقال أبو طالب. وقال أبو طالب. والله لن و... يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسدى في التراب دفينة وش, م... وش المقصود قوله من قول حتى أوسدى يموت حتى يكون في القبر حتى يكون في القبر نعم. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسدى في التراب دفينة فاصدع بأمرك ما عليك غضا وابشر وقر بذاك منك عيون نعم حصاروا بني حاشر يعني وجدوا ان الوسائل ما وجدوا انهم عندما عرضوا عليه الكاف هذا انتنع عليه الصلاة والسلام عندما قالوا نريد قتل ونعطيكم عمارة كل هذا ما ما بقي امامهم الا الحصار الاقتصادي حصار عام لجميع بني هاشم. لا يجلسون لا يجلسون إليهم لا يزوجوهم لا يبيع عليهم لا يشتروا منهم الآف وهذا يدلنا أيها الأحباب على حرص المؤمن على عقيدته وعلى سلامة دينه وأنه يكون مخلصا لله عز وجل لا يمنعه من ذلك شيء يكون صادقا مع الله مخلصا في عبادته رضوا عاملا في مجتمعه نعم حسار بني حاسم في الشام نعم ولم اجتمعوا مؤمنهم وكافرهم اجتمعوا بني حاسم يعني لان عندنا لو لاحظنا النسب الشريف محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاسم محمد, ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم فاجتمع من ينتمي الى هاشم وهاشم هو الجد الرابع للمصطفى عليه الصلاة والسلام فاجتمع من ينتسب الى هاشم في الشيء لا يدخل عليهم احد ولا يخرج منهم احد نعم. ولما اجتمع مؤمنهم وكافرهم على من رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع قريش على مؤمنهم المؤمنين منهم وكافرهم ابو طالب لم يكن على على دين الإسلام ابو طالب لم يكن على دين الإسلام وناصر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المناصرة نعم فأجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم ولا يبايعوا قالوا ما نجلس معه ولا نبي عليه ولا نشتري منهم ولا نزوجهم ولا نتزوج منهم يعني حصار من جميع النواحي نعم ولا يبايعون ولا يدخل بيوتهم نعم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعمل كذا ما في بيع ولا شراء ولا مجالسة ولا زواج ولا تزويج ولا والإل ول... آخر إلا بشرط واحد حتى تسلمونا حتى إذا سلمتمون إياه انتهى كل شيء نعم وكتبوا بذلك صحيفة وكتبوا بذلك صحيفة ووقعوا فيها وعلقوها في الكعبة. نعم فيها أهود ومواثيق أن لا يقبلوا من بني حاسم سلها أبدا الـ الـ يعني العهد الميثاق الذي يمكن الاتفاق عليه الذي يمكن أو يسبب أن يعود الصفاء بيننا وبينكم أن تسلمون محمد ولا نقبل صلحا ولا مساومة ولا هوادة في الأرض نعم ولا تأخذهم به رأفة حتى يسلموه للقتل نعم فأمرهم أبو طالب أن يدخل الشعب أن يدخل الشعب نعم فأمرهم أبو طالب أن يدخل شعبه فلبثوا فيه ثلاث سنين ثلاث سنوات ما في بيع ولا شراء ولا زواج ولا تزويج ولا يعني يمكن البضائع توجد بالمكة لكن يشتروها قبل أن يصل إلى آهل الشعب نعم و... فعمرهم واستد عليهم البلاء واستد البلاء وعظم الأمر وكبرت المصيبة نعم واستد عليهم البلاء وقطعوا أنهم الأسواب فلا يتركوا طعاما يدخل مكة ولا بيان إلا بادر إلا بادر فاشتروه. يمكن يجلب إلى مكة. مثلا من الطائف يمكن يجلب إلى مكة من جهات من مكة الأخرى. إذا جل بشيء لمكة اشتروه قبل أن يصل إلى هذا الشيء نعم. فاشتروه ومن أوه أن, أن يصل شيء, منهم. أن شيء منه. أن يصل شيئا منه. أن إلى بني عاصم. حتى كان يسمع ومنعوه, أصوات أن يصل شيء. نعم. ومنعوه أن يصل شيء منه إلى بني حاشي. حتى كان يسمع, يسمع أصوات نساءهم أصوات النساء من الجوع وأصوات الأقفال من شدة ما أصابه نعم. حتى كان يسمع أصوات نساءهم يتداغون من وراء الشعب من الجوع واستدوا على من أسلم ممن لم يدخل الشعب أوثقوهم أو فأوتق... تبيدوهم يعني ربطوهم الذين أسلم ولم يدخل الشعب مع بني هاشم. نعم. وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا نعم. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس من رصه على المصطفى صلى الله عليه وسلم وشفقته عليه وخوفه أن يغدر به أحد. كان يفعل هذه الطريقة إذا أراد النوم. نعم. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مداجئهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجع, أن أن يتجع, يتجع على رأسه حتى... حتى, حتى يرى, يرى ذلك أو يرى ذلك من أراد اغتياله. فبعد أن يمضي فترة من الليل يطلب منه أن يقوم وينام في فراش آخر. ويطلب من أحد أبنائه أو إخوانه أن يناموا على ذلك الفراش. نعم. حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد امر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه، فاتجأ على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. وأمره أن يأتي أحد أحد فراش فرشه. فروشه. وأمره أن يأتي أحد كرسهم لا. وفي ذلك عمل أبي طالب عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة. المشهورة التي قال فيها ولما, ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل نكتب بها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم Thank you.